صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يُقَدُّ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةَ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّسْ نَارٌ نُورٌ عَلَانُ يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمفال للناس والله بكل شيء عليم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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ما يحسبه الضمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدي رها وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن